ونبدأ الآن بدرس الموقظة في المصطلح قال الإمام الزهبي رحمه الله تعالى الحديث الصحيح هو ما دار على عدل متقن واتصل سندا. فإن كان مرسلا ففي الاحتجاد به اختلاف وزاد أهل الحديث سلامته من الشدود والعل وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء فإن كثيرا من العلل يابونها فالمجمع على صحته إذن المرتفل السالم من الشدود والعله وأن يكون رواته دوي ضبط وعداله وعدم تدليس. نعم. سبق أن شرحت كلام الحافظ الإمام الذهبي في الشروط الثلاثة المتقدمة، وهي اتصال السند. والعدالة والضبط ثم وقفنا عند الشرط الرابع وهو سلامته أي سلامة الحديث من الشذوذ والعلة اولا ما هو الشذوذ وما هي العلة الشذوذ في اللغة هو خروج الواحد, خروج الواحد عن جماعته وعن مثيلاته وعن أمثاله وخروجها عن مثيلاتها يقال شذة أي انحرف وخالف أمثاله او خالفت مثيلاتها فاذا خالفت الشاه مثيلاتها وانحرفت يقال شذت الشاه هذا معنى الشذوذ وهو المخالفه والمفارقه عن الجمع والشذوذ في الحديث هو مخالفه الثقه اما لراون أوثق منه وإما لجماعة هم أوثق منه هذا معنى الشذول بأن يخالف ما رواه من هو أوثق حالا منه لذلك عبر بعض الأئمة قال لا يكون الشذول بالنقص فان الأحفظ يزيد وانما الشذوذ بالزيادة ماذا يقصدون يعني اذا روى الثقه الحديث ناقصا وجاء الاوثق فروى الحديث تاما لا يقال هذا شذوذ لانه بطبيعه الحال هذا وإن كان ثقه وذاك اوثق فلانه اوثق حفظ ما لم يحفظه من هو اقل منه في الحفظ، فمن هنا قالوا ليس الشذوذ بالنقص وانما الشذوذ بالزيادة وسيأتي ايضاح ما معنى الزيادة وحين نتكلم عن تعريف الشاذ فقد تنوعت عبارات النقاد فعلى سبيل المثال من ذلك ما قال الإمام الشافعي ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه الناس انما الشاذ أن يروي الثقة ما يخالف فيه الناس وهنا نقول حد الشذول هو أن يزيد الثقة في الإسناد او في المتن ما لم يذكره من هو أوثق منه هذا اصح ما قيل في الشذول أن يزيد الثقة في الاسناد او في المسم ما لم يذكره من هو اوثق منه اما بانفراد واما ان يكون اوثق باعتبار الجمع هذا هو الاصل في تعريف الشذوذ لكن انتبه وهذه فائده من الفوائد الهامة في بحث الحديث الشاذ حين نقول هذا هو تعريف الشاذ فليس من لازم ذلك أن كل حديث وجد فيه وصف الشذوب يحكم عليه بالضعف بل يتصور وقوع مسمى الشذوذ وتأتي قراء تقوي جانب القبول وهذا من أدق علوم العلل ويحتاج إلى مثال نحن نقول إذا خالف ضعيف ثقة ماذا يسمى هذا منكر فالاصل اذا خالف ضعيف ثقة نقول هذا منكر لانه خالف فلما يأتي بعض الضعفاء ويخالف ثقة ثم ابو حاتم يرجح رواية الضعيف يقدمها على رواية الثقة فيعجب منه ولده ابن أبي حاتم، فيقول كيف قال ذاك لزم الجاده وهذا كان أسهل عليه أن يحفظ الاسناد الذي هو على الجاده فمن أين له بهذا الاسناد الذي صعب عليه يعني مثلا لما يأتي بعض الثقات يقول مالك عن نافع عن ابن عمر هذه جاده ما معنى الجدة سلك الجدة أول ما تسمع مالك يذهب وهلك إذا هذه الرواية ستكون مالك عن نافع عن ابن عمر لأنها سلسلة متصلة كثيرة جرت العادة والجادة بها فيأتي بعض الرواء فيه ضعف فيروي مالك عن راون قل أن يروي عنه مالك عن ابن عمر فبعض النقاد يحكم لهذا الذي أقل حفظا يقول لماذا يقول لأن الثقة سلك الجادة الجادة اللي يغلب على الحفظ مالك يبقى عن نافع عن ابن عمر هذا الضعيف هو ضعيف كان الأسهل عليه أن يسلك الجاده أم يأتي بالغير كان الأسهل عليه أن يأتي بالجادة فيقول مالك عناف عنه فيجعلون هذا أحيانا من القرائن ويقدمون رواية الأقل ثقة عن عن رواية الأوسط بكلمة سلك الجاده ومن أين له هذا يعني هذا الرجل لأقل حفظا من أين اتى بالاسناد الأصعب إلا إذا كان متثبتا فخالف الجاده عن قصد هذه من القرائن لذلك الحافظ ابن حجر حين تكلم عن الشذوذ قال وهذا الذي ذكرناه في شرح النخبة قال والذي تحرر عندي من صنيع الأئمة كعبد الرحمن بن مهدي والبخاري وعلي بن المديني وفلان وفلان انهم في مسألة الشذوذ يسيرون مع القراء يسيرون مع القراء هذه قريمة التي ذكرتها لكم الآن يقولون هذا الثقة روايته أولى من القبول من رواية الأوسق لماذا؟ لأن الأوسق سلك الجاده يقول فإذا قوية القرائن قبل الزيابة اذا لا تفهم من قولي أن الشاذ هو مطلق الزيادة في الإسناد أو المتن أن من لازم ذلك أن كل شاذ أو كل زيادة ذكرها ثقة وخالف من هو اوثق تكون... تكون ضعيف هذا ليس بلازم وإنما هذا هو الأغلب الأعم أن الثقة إذا زاد في الإسناد أو زاد في المتن وخالف من هو أوصأ وخالف جماعة أن الأصل أن الوهم يكون في جانبه أكثر ولكن قد تأتي قراء تحملنا على قبول ما يمكن أن يقع عليه اسمه ما تقولوا اي حال ها انت قلت عبارتين ما يقع عليه اسم الشاذ الإجابة صحيحة نعم قد يأتي عندنا من القبول ما يقع عليه اسم الشاذ فيمتنع تضعيفه بسبب قوة القرينة وهذا من أدق العلوم حين لا يضبط طالب العلم دقائق العلوم يتعامل مع علم الحديث كما يقول الإمام الألباني كأنه يتعامل مع حساب ورياضيات واحد لذلك الآن تجد كثيرا من الشباب ما عنده الملكه يأتي ويأخذ القاعدة ثم كل حديث يجد فيه التعريف يحكم بأنه شاب ضعيف ضعيف مع أنه يرجع إلى الأئمة يجد أنهم في هذا الحديث هو زيادة وعلى قواعدهم يكون شاذا قوية القرائن فيحكمون عليه بالصحة مع أن شرط الشذوذ متوفر. لذلك إن من الجرأة الشنيعة أن يجرؤ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يتمكن كنت دائما وأقسم بالله استنكر على الإمام المحدث إمام أهل السنة مقبل ابن هادي الوادي حين كان يقول في اشرطته ياتي الطالب عندنا ستة أشهر ثم يذهب ولله الحمد يحقق كتب السنة والحديث فكنت اجد في قلبي من النكارة ما الله به عليم مع شهادتي وهو غني عن أمثالنا أن مقبل عندنا إمام وتمر السنون ومن باب الأمانة أزيدها وكنت وأنا ابن العشرين وكان للإمام مقبل نفس في ذكر بعض الأولاد والطعم عليهم علانية كما هو تراجع في آخر عمره رحمه الله عما يخص أولاد الأمر في الحرمين وقال كل ما قلته قبل ذلك فإني راجع عنه في ولاه الحرمين وأستغفر الله وأتوب إليه وليمحى ولا ينشر كنت أستنكر هذين الأمرين وأنا طالب علم في سن العشرين وزيادة ثم بعد ذلك تمر السنون فأجد الإمام الألباني يقول عن قرة عينه الإمام مقبل فيقول واني لاعجب لاخينا الفاضل الشيخ مقبل كيف يجرئ امثال هؤلاء على حديث رسول الله هذه الاولى الثانيه العلامه احمد بن يحيى النجمي سئل عن كلام الامام مقبل في الولاه قال هذه طريقه الخوارج وعلى مقبل ان يتوب لأن النجم في عداد او من شيوخ الشيخ مقبل الشيخ مقبل عندنا إيمان كل يؤخذ ويرب عليه هذا يضبط لك أمر الدين إذا رأيت الإمام من أئمة أهل السنة عثر في مسألة فاجتنب عثرته ولا تتخذه قدوة فيما أخطأ فيه هذا الذي كان الألباني يشكو منه الآن موجود فيأتي شباب ثم يهدمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لم ينضجوا بعد في هذا العلم وكما يقول الإمام الألباني ولم يعرضوا نتاجهم على أهل العلم حتى يزكوا نتاجهم ولم يقارنوا أقوالهم بأقوال الأئمة حتى يروا أنهم أصابوا في اجتهاداتهم أم لا وأما من فتح الله عليه باب العلم وشهد له أهل العلم وقويت معرفته وعاش دهرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وصارت عنده الملكة وعنده علوم الآلة وعنده من التحقيق ما أنه يستقل بالنظر في التصحيح والتضعيف مستعينا بكلام الأئمة هذا واجب لا بد منه هذا واجب لا بد منه لكن حين يأتي وقته حين يأتي وقته نرجع إلى بحثنا اذا يقول الحافظ حين تكلم عن الشذوذ قال والذي تحرر عندي من فعل الأئمة كعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني والبخاري أنهم لا يمشون على شيء واحد في باب الشذوذ. وإنما يراعون في هذا القرائن قوة وضعفا لذلك تجد أمثلة كثيرة في العلل وأذكر كتابين هما رأساء العلم في علم العلل العلل لابن أبي حاتم والعلل للدار قطمي. طالب العلم المتخصص ينبغي عليه ان يمر على هذين الكتابين لانها صورة تطبيقية عملية لفهم السلف في التعامل مع علم العلم. الحاصل ان الشذوذ هو الزيادة والزيادة هي نفسها مخالفة كما حرر هذا الامام مقبل وقبله شيخه الامام الالباني وهذا هو الاصل العام الغالب ليس من شرط ذلك ان يقع بين, بين الروايتين منافع بل اذا قال يرحمك الله اذا قال مالك عن نافع وقال الاخر مالك عن سالم هذه مخالفة هذه مخالفة لا يقال لعل مالك رواه مرتين او له شيخان الا اذا قوية القرائن كأن يروي هذا جماعة وهذا جماعة اضن مالك لا يروي عن سالم نعم مالك لا يروي عن سالم انما مالك يروي عنه اذا السلف يتعاملون مع الزيادة سواء خالفت أو لم تخالف فإذا جاء الرأي وجعل الحديث من مسند جابر بن عبد الله وغيره جعله من مسند بن عمر أو اختلفوا على التابع هذا جعله عن نافع وهذا جعله عن سالم هذه مخالفة هذا زاد لفظا، وإن لم يتغير الدلاله الفقهية كل ذلك المعروف عند السلف أنه شذوذ وأما مسألة التصحيح والتضعيف فهذه ترجع إلى باب القراء أما العلة هذا قولهم من غير شذوذ ولا علة فالعلة في اللغة هو أثر المرض فيقال فلان معلول او فيه علة حسب المرض يظهر عليه فيسموها عله والعله عند الأئمة ضابطها سبب خفي يقع في الحديث يمنع من صحته فانتبه الأسباب الظاهرة لا يقولون أنها عله. يعني لما يأتي الحديث يرويه رجل كذاب لا يقولون هذا حديث له عله رواه فلان وهو كذاب هذا ليس هو الأصل عنده الأصل أن العله سبب غامض خفي يخفى مثله ويحتاج إلى تتبع فهذا يسموها عله ك عن عمتي مدلس سمع من شيخه في الجملة فانت اذا نظرت الى بعض المدلسين كابن الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس ابو الزبير المكي عن جابر فترى هذا اسماء صحيح ابو الزبير صبوق وجابر صحابي وابو الزبير سمعت الجملة من جابر لكنه يقول عنه حينئذ هذه علة لأنها سبب خفي لأنك لو لم تحرف علما بأن أبا الزبير مدلس بماذا ستحكم على الإسناد على الصحه فهي سبب خفي حين يعرف بأن أبا الزبير مدلس فيقول عن لا يقول سمعته حينئذ يقال هذه علة وقد يستعملون العلة في الضعف الظاهر فيقولون وهذا حديث ضعيف علته الإرسال مع أن الإرسال ليس بعلة خفية فمعلوم أن هذا الحسن البصري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الحسن البصري ليس بالصحابي إذا فالعلة عند النقاد أكثر استعمالها في السبب الخفي وربما ذكروا العلة في السبب الظاهر على سبيل النضرة أو القلة لكن الأصل أن العلة هي سبب خفي يمنع من قبول الحديث كعنعنة مدلس وكأن يحدث الراوي عمن لم يسمع منه وقد عاصره ونحو ذلك من الأسباب أو أن يروي فق حديثا صحيحا متصلا إذا ما نظر إلى إسناده فينظر أنه خالف الجماعة فيستدل بمخالفة الجماعة على أنه شاذ إذا كان ثقه او أنه منكر إذا كان ضعيفا إلى غير ذلك وأما إذا كان ضعيفا فلا يسمع إلا يكون ظاهرا هذا ما يتعلق بهذه الشروط وما أراني إلا قد تعبت. طبعا احنا سالنا عن رضا علشان بحث اللي كلفناه بامس ورضا جاء متاخر وانا قد تعبت فنكمل غدا ان شاء الله غدا ماذا عندنا ماذا الرسالة للشافعي والتوشيح لابن خزيمه بارك الله فيك.